صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهداه أما بعد أيها الأحبة كان الحديث ولا يزال موصولا في الحديث عن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة عن الركب الأخير الركب الناجي بإذن الله عز وجل الذين وصفهم المصنف رحمه الله تعالى بتلك الصفات في قدوم ركب الإيمان وعساكر وعساكر القرآن قد بدأنا في الحديث عن مستندهم في الاعتقاد وهو اعتمادهم على النص الإلهي على الوحي الإلهي بشقيه بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع تأييد العقل السليم والفطرة الصحيحة لذلك لتلك النصوص ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى فيما مر معنا من أبيات عن العبودية وأركانها وشرائطها ثم الإشارة والبدء في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته وكنا انتهينا إلى البيت حادي والعشرين بعد الخمسين. خمسين تسعة وعشرين. تسعة وعشرين. بس تفضلوا. تفضل <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الثلاثة وعشرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان فيرى دبيب النمل في غسق الدجا ويرى كذاك تقلب الأجفان وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان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 وبكل شيء لم يكن لو كان كيل فيكون موجودا لذي الأعيان وهو القدير فكل شيء فهو مقر دور له طوعا بلا عصيان وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق أفعال للحيوان هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظر بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان فحقيقة قدر الذي حار الوراء في شأنه هو قدرة الرحمن واستحسن ابن عقين ذا من أحمد لما حكاه عن الضض الربان قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان حسن تبارك الله فيك الله. كما تلاحظون أيها الأحبة هذا استمرار في ذكر بعض الصفات لله سبحانه وتعالى التي تزرع في القلب الخشية والإنابة والوجل من الله سبحانه وتعالى وتنبت في القلب تعظيم الله سبحانه وتعالى وهذا هو الأثر الصحيح من نصوص الأسماء والصفات هو التعرف إلى الله سبحانه وتعالى معرفة تورث الخشية والتعظيم لله عز وجل لا كما يتصورون الصلاة العافية من لعبت بهم الأهواء في أنهم لا يسمعون مثل هذه النصوص إلا وأول ما ينقدح في أذهانهم هو تشبيه الخالق تعالى بالمخلوق العاجز الضعيف تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكان الحديث أيها الأحبة فيما تقدم عن ساعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته جل وعلا، وقد مر معنا هذا الكلام على هذه الأبيات في قول المصنف رحمه الله تعالى وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثماني عليها فيما تقدم فيقول أيضا من علمه وإحاطته سبحانه وتعالى فيرى دبيب النمل في غسق الدجا ويرى كذاك تقلب الأجفان سبحانه وتعالى وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان وهذا كله يدل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل صغير وكبير جل وعلا بل قال بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والله سبحانه وتعالى يستوي في علمه القريب والبعيد كما يستوي في علمه سبحانه وتعالى من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقم بالليل وسارب بالنهار كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل ثم قال وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في الآن يعلم سبحانه وتعالى بما يكون في الغد لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما قد كان من في سالف الأزمان ويعلم الذي في هذا الآن في هذا الوقت الحاضر في هذه الساعة سبحانه وتعالى ثم انتقل بعد ذلك بعد الحديث عن الكلام عن صفة العلم لله سبحانه وتعالى إلى صفة القدرة إلى عظيم قدرة الله عز وجل فيقول سبحانه وتعالى وهو القدير فكل شيء ففهو وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان قدرة الله سبحانه وتعالى محيطة بكل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كما قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صغر ذلك المقدور أو كبر فهو في حق الله سبحانه وتعالى سواء وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصياني وعموم قدرته تدل له هو خالق الأفعال للحيوان وهنا إشارة أو بدء في الرد على الذين انحرفوا في مفهوم قدرة الله سبحانه وتعالى وقدره عز وجل وضح ذلك بما يلي من أبيات ثم زاد ذلك بسطة في أبيات سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله قال هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران هي الضمير راجع إلى ماذا إلى أفعال الحيوان إلى أفعال الناس والبشرية عموما والخلق عموما إلى الأفعال هي خلقه حقا قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون وأفعال لهم كما في الآية نفسها وما تعملون والله خلقكم وما تعملون فالفعل والعمل منسوب إلى العبد وهو واقع منه بمشيئته وقدرته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى والعبد وقدرته ومشيئته وفعله مخلوق لله سبحانه وتعالى مخلوق لله سبحانه وتعالى ثم بدأ في الإشارة إلى من انحرف في, في هذا المفهوم فقال لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عيناني نظروا بعين واحدة نظروا إلى شمول خلق الله سبحانه وتعالى وإلى عموم قدرة الله سبحانه وتعالى فجعلوا العبد مجبورا مسلوب القدرة والمشيئة مسلوب القدرة والمشيئة لا إرادة له ولا اختيار ولا قدرة ولا مشيئة وهذا قول الجبرية وقد سبق معنا فيما تقدم الإشارة إلى قولهم وسيأتي الكلام أيضا بزيادة بسط كما ذكر المصنف فيما سيأتي من الكلام إن شاء الله الناس في هذه القضية في قضية أفعال الخلق على طرفين ووسط على طرفين ووسط هناك الجبرية الذين نظروا بعين واحدة بعيني أعواب كما ذكر المصنف هنا نظروا إلى عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه وعلموا أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى ولكنهم أغفلوا جانب مشيئة المخلوق التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أثبتها الله سبحانه وتعالى وغفلوا عن جانب الإرادة التي يكون عليها الجزاء والحساب وغفلوا عن جانب القدرة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في العباد من أجل أن يقوموا بالأعمال التي يريدونها ويشاؤونها، فغطوا جانبا أو عظموا جانبا على جانب فعمموا جانب المشيئة وعموم القدرة لله عز وجل وغفلوا عن جانب الأمر والنهي له سبحانه وتعالى في المقابل كانت القدرية بل القدرية كانت أسبق من الجبرية في الحقيقة وهم الذين نظروا إلى الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى ونظروا إلى القدرة وإلى قدر الله سبحانه وتعالى الدين الشرعي وأغفلوا جانب عموم القدرة والمشيئة فقالوا إن الأفعال والأعمال من العباد واقعة منهم على سبيل الاستقلال وأن الله سبحانه وتعالى لا يشأ هذه الأفعال من عباده وزعم تعالى الله عما ما يقولون علو كبيرا لو قلنا بأن, بأن الله مريد بأن الله مقدر وخالق لفعل العبد ويجازيه على ذلك لكان هذا من الله ظلما تعالى الله عن ذلك علو كبيرا تعالى الله عن ذلك علو كبيرا فهذان الطرفان قول القدرية وهؤلاء قد ظهروا في صدر الإسلام في وقت الصحابة وأدركهم بعض الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبن عمر وبن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وناظروهم وجادلوهم وبينوا ما هم فيه من ضلال وزيغ وبعد عن دين الله عز وجل ومن الأخبار المفهومة والواضحة والبينة التي تدل على تقدم القول بالقدر الحديث الذي رواه الإمام المسلم رحمه الله تعالى في روايته عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب وهو حديث جبليل المشهور ولكن في أوله في صحيح مسلم قصة تبين متى ظهر القول بالقدر وهو نفي القدر ومن أول من قال به وما شبهتهم في ذلك والجواب عليه وفي ذلك يقول حميد بن عبد الرحمن الحميري يقول إنه أتى هو ويحيى بن العمر قال أول ما نشأ القول بالقدر أول من قال به معبد الجهني في البصرة قال فقدمت أنا وحميد عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمري فلما وصل المدينة قال لعلنا أن نلقى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه البدعة وهذا القول الذي ظهر في البصرة في بلادنا قال فلقي عبد الله بن عمر قال فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف وأن الأمر أنف يعني مستأنف يعني ليس بقديم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العباد حتى تقع منه فالأمر مستأنف حادث بعد أن لم يكن واقع لا علم لله سبحانه وتعالى به إلا بعد وقوعه منه وأن الأمر أنه فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا لقيتموهم فأخبروهم أو كما قال إني بريء منهم وإنهم براء مني سمعت أبي عمر بالخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بين كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فاخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان الحديث المشهور الذي تعرفه الشاهد من ذلك أنه لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذا هو الشاهد من الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه عن أبيه عمر في الرد على القدرية الذين أنكروا عموما مشاءة الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد هذا قول القدرية أما طائفة الثانية فهي رد فعل لهؤلاء الذين أنكروا أفعال العباد خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد جاء في مقابلهم ردة البدعة ببدعة أخرى وهو القول الجبرية الذين قالوا بأن العباد مجبورون على أفعالهم وأن الإنسان مسلوب المشيئة والإرادة وأنه كريشة في مهب الريح ولا شك أن القول الفصل في هذه المسألة هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة أن القدر والخلق والإرادة على نوعين إرادة كونية وقدر كوني وهذا شامل لكل ما أراده الله سبحانه وتعالى وما خلقه وما يكون في هذا الوجود لازم للوجود فلا يكون في هذا الوجود إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى ولا يخرج عنه شيء من يخرج شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى الإرادة الخلقية الكونية القدرية وهناك الإرادة والخلق الدين الشرعي وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وهذا مستلزم لمحبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه ولا يستلزم الوقوع فقد يقع وقد لا يقع كما أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذه إرادة دينية وشرعية أمرية كما جاءت في النصوص الأخرى الكثيرة فأهل السنة والجماعة توسطوا أو قولهم هو الوسط بين الطائفتين فأهل السنة يقولون إن الله تعالى خالق للعبد وفعله فالله خالق حقيقة خالق للعبد وفعله ومشيئته وقدرته والعبد فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة لفعله وإرادته ومشيئته وعليها يكون الجزاء فالله خالق والعبد فاعل الله خالق حقيقة والعبد فاعل حقيقة جاء القدرية فعكسوا الأمر فقالوا إن الله سبحانه وتعالى خالق لبعض أفعال العباد والعبد خالق لأفعاله الأخر والعبد خالق لأفعاله الأخر فقالوا بأن الأفعال واقعة من العبد على سبيل الاستقلال فجعلوا العبد خالق كما أن الله خالق تعالى الله وهذا منشأ الضلال والإحراف هنا ثم جاءت الجبرية كرد فعل لهم وقالوا بأن الله كما أن الله خالق فالله تعالى أيضا فاعل لفعل العبد فاعل لفعل العبد والمسألة تحتاج إلى ضبط لتوضيح الصورة أهل السنة قالوا الله خالق حقيقة والعبد فاعل حقيقة الله خالق والعبد فاعل القدرية قالوا الله خالق حقيقة لبعض أفعال العباد والعبد خالق جعلوا العبد خالقا لفعله على سبيل الاستقلال والعبد خالق لبعض لأفعاله الأخرى وهنا منشأ الخلل والخطأ جاءت الجبرية كرد فعل لهم قالوا الله سبحانه وتعالى كما هو خالق لجميع أفعال العباد فالله فاعل لأفعال العباد فالله فاعل لأفعال العباد وسلبوا المشيئة بالكلية عن العبد وجعله مجبورا على فعله على كل هذه المسألة سيأتي لها زيارة بيانا وتفصيلا لأن المصنف رحمه الله تعالى شرحها في غير هذا الموطن بكلام مفصل س يعني يكون التفصيل في هذه المسألة هناك إن شاء الله. فيعود نعود إلى كلام المصنف هنا يقول رحمه الله تعالى وعموم قدرته عز وجل تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. فعموم قدرة الله سبحانه وتعالى الله على كل شيء. وتلاحظون التعبير الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. على فعل العبد وعلى غير فعل على كل شيء والمعتزلة قدرية الذين ينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته لأفعال العباد لا يذكرون مثل هذا التعبير لا يقولون إن الله على كل شيء قدير وإنما يقولون إن الله على ما يشاء قدير إن الله على ما يشاء قدير ومرادهم سلب قدرة الله سبحانه وتعالى على أفعال الخلق على أفعال العبد لأنهم يزعمون بأن الله لا مشيئة له في أفعال الخلق ولذلك لا قدرة له سبحانه وتعالى على أفعالهم وإنما هي واقعة منهم على سبيل الاستقلال وهذه اللفظة للأسف تقع على ألسنة بعض الناس وهم لا يعرفون معناها ولا يعرفون مؤدها ولا يعرفون ما يترتب عليها هذه العبارة هي مبنية على كلام القدرية المعتزلة في إنكار المشيئة لأفعال العباد قال ولا حجة لهم طبعا في قوله سبحانه وتعالى وهو على, وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فهنا المشيئة ليست مرتبطة بالقدرة هنا لا وهو على جمعهم إذا يشاء يعني معنى الآية ومعنى الصحيح الله قدير على جمعهم متى شاء جمعهم سبحانه وتعالى ولا حجة لهم في هذه الآية فهنا يقول وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان أقول هذا صريح الآية والله خلقكم وما تعملون وجاء في الحديث الصحيح عضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله خالق كل صانع وصنعته الله خالق كل صانع وصنعته فالصنعة نسبها الله سبحانه وتعالى إلى العبد إلى العبد وهي الفعل أما الخلق فلا يكون إلا لله عز وجل قال رحمه الله تعالى هي خلقه حقا أفعال الخلق هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا وهذا ما ذكرناه بأن الله خالق حقيقة والعبد فاعل حقيقة هي خلقهم حقا وأفعال لهم حقا أما القدرية يقولون الله خالق حقيقة لبعض الخلق والعبد خالق حقيقة لأفعاله خالق حقيقة لأفعاله الجبرية قالوا الله خالق حقيقة والله فاعل حقيقة والله فاعل حقيقة أهل السنة قالوا هي خلقه حقا الله خالق حقيقة والله والعبد فاعل حقيقة لهذا الفعل هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران كونها واقع منهم فعل لهم وهي خلق الله سبحانه وتعالى لا تناقض في ذلك البتة لكن لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعين واحدة فقط وأغفل الجانب الآخر كلا الطرفين نظروا بعين واحدة نظروا إلى بعض النصوص فالقدارية نظرت إلى النصوص الأمر والنهي وإلى الإرادة والوالوالقدرة والقدر الكوني القدر الديني الشرعي وأغفلوا الكوني القدر وبالعكس الجبرية نظروا إلى طرف آخر من أطراف النصوص وهي نصوص الإرادة الكونية الخلقية الواقع بالفعل وعمموها وأغفلوا الجانب الالإرادة الأمرية الدينية الشرعية. لكن أهل الجبري والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا, نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن هنا يعني يبين حقيقة القدر الذي حصل فيه النزاع والكلام وإلى آخره هي راجعة إلى كلمة واحدة فقط وهي عموم قدرة الله سبحانه وتعالى فقدر الله هو عموم قدرته فالله قادر على كل شيء قدير على فعل العبد وعلى غيره من ما يكون في هذا الكون فلا يكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا قال واستحسن ابن عقيل دا من أحمد لما حكاه عن الرباني قضية تفسير القدر بأنه قدرة الرحمن هذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال هو قدرة الرحمن في مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هاني النسابوري في مسائله للإمام أحمد سئل عن القدر فقال القدر قدرة الله على العباد القدر قدرة الله على العباد ابن عقيل الحنبلي وهو الإمام المشهور كان معتزليا كان على مذهب المعتزلة ثم رجع، وإن كان بقي عنده بعض لوثة المتكلمين والأشعرية، له كتاب عظيم، عظيم في في في في فنه وعظيم في في تأليفه، غاية العظمة يسمى كتاب الفنون كتاب ضخم جدا يسمى الفنون. ذكر ابن عقيل استحسن من من الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه العبارة الموجزة التي تحل إشكالات عظيمة في مسألة القدر. قال واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن رضى الرباني قال الإمام شف القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان وهو كما قال قال الإمام شف القلوب الحائرة في مسألة القدر بلفظة قال القدر هي قدرة الله على العباد هي قدرة الله على العباد ذات اختصار وهي ذات بيان أي تدل على بيان للخصم في كل ما انقدح في ذهنه مما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى من المسائل القدر وغيرها وهي المسائل التي حصلت فيها الشبهة من أول عصر الإسلام كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن القدرية ناظرهم بالعلم ناظرهم بالعلم فإن أقروا عموم علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته خصموا وإن جحدوا كفروا وإن جحدوا كفروا فالقدرية نحن لا نريد أن نتوسع في هذا الكلام لأنه سيأتي الكلام عليهم بالتفصيل إن شاء الله القدرية طائفتان الغلاه وهم الذين أنكروا مراتب القدر الأربع ومراتب القدر الأربع معروفة هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة فالقدرية الأوائل أنكروا هذه المراتب الأربع وقالوا بأن الله تعالى لا يعلم بالجزئيات من أفعال من بالجزيات إلا بعد وقوعها إلا بعد وقوعها فنفهوا العلم ونفهوا الكتابة لما سيخوذ الكتابة كتابة القدر اللوح المحفوظ وعلى ذلك نفهوا القدرة أيضا والخلق والمشيئة نفهوا الخلق والمشيئة الله سبحانه وتعالى فلذلك قال لهم الشابع رحمه الله تعالى يقول ناظرهم بالعلم هل يعلم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته قبل وجودها أم لا قال فإن أقروا ما دام أن الله قد علم بهم آه، فهو خالق لها، عالم بها، كاتب لها، مشيء مريد لها سبحانه تار. فإن أقروا حصلوا، وإن أنكروا أن يكون الله يعلم بالكائنات قبل وقوعها كفروا وخرجوا من الملة بالكليه. أما القدرية متأخرون، وهم المعتزلة تمثلون يتمثلهم المعتزلة في الأخير، فهؤلاء أقروا. بمرتبتين من مراتب القدر وأنكروا مرتبتين. أقروا بالعلم الإلهي الأزلي وأقروا بكتاب الله سبحانه وتعالى بما يكون في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله الع ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال ما اكتب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهم يقرون بعلم الله الأزلي السابق. بالموجودات قبل وجودها كما يقرون بكتابه الله سبحانه وتعالى لها في اللوحي المحفوظ ولكنهم ينكرون خلق الله لأفعال العباد وينكرون مشيئته سبحانه وتعالى لها وهما المرتبتان الأخيرتان في مراتب القدر قال المؤلي فرحمه الله تعالى فصل وله الحياة كمالها فلأجل ذا مال الممات عليه من سلطان وكذلك القيوم من أوصافه مال المنام لديه من غشيان وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان فالكل مرجعها إلى الإسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان هنا شروع في بيان بعض صفات الله سبحانه وتعالى وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بصفة الحياة والقيومية لله عز وجل فيقول رحمه الله تعالى وله الحياة كما لها مال الملاط مال الممات عليه من سلطانه وهذا كما قال الله عز وجل في كتاب العزيز وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فله الحياة كمالها فلأجل كمال الحياة هذه مال الممات عليه من سلطانه سبحانه وتعالى ولذلك قال الحي ثم لم يكتفي بذلك وإنما نفى ما يضاده وهو الموت الذي لا يموت سبحانه وتعالى وكذا وكذلك القيوم من أوصافه وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام على من من غشيانه والقيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيم وهو كمال الحياة وهو كمال الحياة القائم بنفسه سبحانه وتعالى والقائم بكل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه في قدرته وذلك ما أخذ من قول العرب فلان قائم بأمر هذه البلدة يعني بذلك المتولي تدبير أمرها المتولي تدبير أمرها والقيوم يدل على أمرين وعلى معنين أو يشتمل على معنى. أي القائم بنفسه سبحانه وتعالى وهذا يدل على كمال الكمال المطلق له عز وجل ويدل على القائم بأمر كل شيء فيدل أو يشمل على أمرين القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى وهذا يدل على ماذا يدل على كماله المطلق عز وجل وهذا يدل على غناه عن كل ما سواه سبحانه وتعالى على الغنى المطلق لأنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى غني عن غيره لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى وهذا يدل على الكمال المطلق كما أن القيوم يدل من وجه آخر بأن الله سبحانه وتعالى هو القائم بأمر خلقه القائم بأمر خلقه وهذا يدل على افتقار كل المخلوقات إلى خالقها سبحانه وتعالى فهو يدل على كمال الله المطلق وغناه المطلق كما يدل على افتقار كل موجود إلى, إلى الخالق سبحانه وتعالى وهذه كلها من دلالات هذا الاسم العظيم على كمال الله سبحانه وتعالى في جميع أوصافه عز وقلبياً هذا المصنف رحمه الله تعالى في أبيات ستأتي إن شاء الله قال فيها هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما, هما الأمران فالأول استغناءه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني والفقر من كل إليه الثاني نعم قال وكذلك القيوم من أوصافه وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفاني ومدارها الوصفاني أي راجع إلى هذين الوصفين والإسمين العظيمين الحي القيوم فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الأصلاني ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي ولي عمران ما هو اسم الإله الأعظم اشتمل اشتمل على على اسم الحي والقيوم مقترين هنا إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى عظمة هذين الاسمي وما يشتق لله سبحانه وتعالى منها من صفات قال ولذلك وهذا مذهب المصنف رحمه الله تعالى قال إن الإسم الأعظم الذي جاءت به النصوص الذي إذا سئل به سبحانه وتعالى أعطى وإذا دعي به أجاب قال إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم وهذا واضح في هذه الأبيات وصرح بذلك أيضا في الهدي في زاد المعاد في هدي الخير العباد و. نسب ذلك إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهذه المسألة تجرنا إلى الحديث والإشارة إلى الكلام عن اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى وأقوى العلماء في هذه المسألة وخلافهم فيها واسم الله الأعظم هناك من العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وابن حسن الأشعري وبن حبان والباق اللاني وغيرهم من العلماء أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى اسم أعظم وبنوا ذلك على عدة سلالات وأمور منها قالوا إنه لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، فلله الأسماء الحسنى والحسنى هي البالغة في الكمال والتمام وإذا قلنا بأن هذا اسم أعظم يلزم من ذلك أن يكون هناك أسماء فاطلة وأسماء مفضولة والأسماء المفضولة تكون ودعاه إلى النقص والعيب تعالى الله عن ذلك أولو الكبير قالوا ولأجل هذا فلا نقول إن هناك لله سبحانه وتعالى اسما أعظم وهذا الإستدلال مبني على مسألة أخرى وهي قولهم بأن كلام الله تعالى لا يتفاضل لا يفضل بعضه بعضا فيقولون إن كلام الله واحد ولذلك لا يجوز لنا أن نقول إن هذه السورة أفضل من السورة الفلانية أو أن هذه الآية أعظم من الآية الفلانية ولا شك أن هذا مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله عز وجل قال آية الكرسي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنها تتحدث عن أعظم موضوع وإلا فالكلامه هو كلام الله عز وجل كله ولكن بناء على دلالته على المعاني فالمعاني تختلف ولذلك كلام الله سبحانه وتعالى وهو كلامه وكله فاضل وكله عظيم وكله كلام الله عز وجل إلا أنه يختلف في الفضل باختلاف الموضوع الذي يتحدث عنه. فسورة الإخلاص قل والله أعلم قل والله أحد أعظم من سورة تبت يدا مع أن كلا الكلامين هو من كلام الله عز وجل وإنما الفضل هنا من باب الموضوع التي الذي تتحدث فيه هذه سورة والموضوع الذي تتحدث فيه سورة الأخرى. فسورة الإخلاص تتحدث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيه وتوحيده عز وجل وسورة تبت يدى أبي لهب وتب تتحدث عن اللعن والطرد والتشنيع على عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى والدعاء عليه ولا شك أن المعنى في هذه السورة في سورة الإخلاص أعظم من المعنى الذي دلت عليه سورة تبت يدى أبي لهب وكلا المعنيين هو من كلام الله سبحانه وتعالى والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا يعني آية الكرسي أعظم آية من كتاب الله عز وجل لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله وتوحيده سبحانه وتعالى ولذلك جاء ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ظاهرا أو مضمرا في سبعة عشرة, في سبعة عشرة موضع في سورة, في سورة أو في آية الكرسي في سبعة عشرة فدل ذلك على أنها أعظم الآيات وأعظم السؤ وأعظم يعني أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأية الإخلاص لا أو آية الكرسي أعظم لا شك من آية الدين وكلهما من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذه القضية كانت مثار إشكال عند بعض العلماء فقالوا. وهذا من باب تزريق. قالوا إننا لا نستطيع أن فاضل بين كلام الله عز وجل لأنه من عند الله كله. فلذلك لا نستطيع أن نقول هذا أفضل وهذا فاضل. لأنهم قالوا إنه يلزم إذا قلنا إن هذه هذه الآية أعظم آية في كتاب الله وهذه السورة أعظم سورة في كتاب الله. يلزم من ذلك أن يكون في مقابل الأعظم أن يكون هناك مفضول، أن يكون هناك مفضول، والمفضول كما قلنا هو. ما ظنّت العيب والنقص والصحيح من ذلك اولا أن النصوص قد جاءت صريحة في تفضيل كلام الله سبحانه وتعالى بعضها لأغض كحديث أبي وغيره من النصوص ثانيا أن هذا اللازم الذي ظنوا أنه لازم ليس لازم. فكلام الله كله عظيم ولكن بعضه أعظم من بعض والعظمة إنما هي من باب المعاني التي دلت عليها الآيات فالآية التي تتحدث عن تنزه الله سبحانه وتعالى وعظمة الله أعظم من الآية التي تحكي خبرا وقصة عن أمة غابرة من أمم من أمم من الأمم، فإذا نظرنا إلى موضوع الآية ومعانيها فإن الآيات تتفاوت، لكن إذا نظرنا إلى أن هذا القرآن كله من عند الله عز وجل فكله من عند الله وكله عظيم لا شك في ذلك. فبناء على هذه الشبهة انتقلت إلى الكلام في التفضيل بين أسماء الله عز وجل ومخافة أن يقولوا بأن الأسماء يبضل بعضها بعضا أنكر أن يكون لله سبحانه وتعالى إسماً أعظماً له خصائص تميزه عن غيره من الأسماء كذلك استدلوا من أذلتهم على أن الإسم كلمة مركبة من حروف مخصوصة لا شرف لها في ذاتها هذه الحروف لا شرف لها في ذاتها فالحي الحاء واليا يعني لا شرف لها في ذاتها وإنما الشرف للمسمى سبحانه وتعالى والحي هو القيوم هو الرحمن هو الرحيم هو الله سبحانه وتعالى فالمسمى واحد والأسماء لا شرف لها في ذاتها فلذلك أذكروا أن يكون هناك اسما أعظم كذلك من شبههم قالوا لو كان الاسم موجودا لدع به النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الصعبة التي مرت به عليه الصلاة والسلام والتي تعرض لها صلى الله عليه وآله وسلم بل إنه عليه الصلاة والسلام قال قد قال قد قال سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنين ومنعني الثالثة ومنعني الثالثة فلو كان هناك اسم أعظم إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب لا سأل باسم الأعظم وتحقق له ما يريد صلى الله عليه وسلم واضحا هذه من أدلتهن وحملوا الروايات الواردة في السنة عن عن الاسم الأعظم لله عز وجل بأن الأعظم بمعنى العظيم سيأتي بعد قليل إن شاء الله وناقشت هذه الأدلة الجمهور ذهبوا إلى إثبات أن لله اسم الأعظم سبحانه وتعالى واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وقد ورد في حديث في الحديث الدالة على اسم الأعظم لله عز وجل حديث كثيرة لكن أصحها أربعة أصحها أربعة حديث عبد الله المريد الأسلامي وهذا عن أبيه وهذا أصح حديث ورد في المسألة ومع ذلك فإسناده لا يخلو من مقال ولكنه روي من طرق أخر, أخر سيأتي بعد قديم إن شاء الله مناقش هذه الأدلة الجمهور ذهبوا إلى إثبات أن لله اسما أعظم سبحانه وتعالى واستدلوا على ذلك بأدلة كذيئة وقد ورد في حديث في الحديث الدالة على اسم العظم لله عز وجل حديث كثيرة لكن أصحها أربعة أصحها أربعة حديث عبد الله بن مغيرة الأسلمي وهذا عن أبيه وهذا أصح حديث ورد في المسألة ومع ذلك فإسناده لا يخلو من مقال ولكنه رواية من, من طرق متعددة يشد بعضها بعضا حديث عبد الله بن رعيد الأسلمي عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سأل به أو سئل به أعطى وفي أحد لفظي أبي داود لقد, سأل لقد سألت الله بالاسم العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب وفي بعض الروايات أنه لم يذكر العظم وإنما قال لقد سألت الله بالإسم الذي إذا سئل به آفا وإذا سئل به أجعب هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد عمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن مهاجة والترمذي وقال حسن غريب ورواه ابن أبي شيبة والحاكم وصحح ووافقه الذهبي وهو أصح حديث ورد في الإسم العظم ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك ولا شك أنكم تعرفون جميعا أن عبارة هو أصح ما ورد وهو أرجح من حيث الإسناد لا يدل على صحة الإسناد لكنه أصح ما ورد لكنه أصح ما ورد وقد ذهب بعض العلماء إلى تصحيحه وذكرنا منهم ابن حبان وذكرنا منهم الحاكم ووافقه الذهبي بل إن المنذري قال قال شيخنا أبو الحسين المقدسي إسناده لا مطعن فيه ولم يرد الباب أجود منه إسنادا والحديث عبد الله بن بريدة صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه في جناته في تخريج المشكات فصحه بعض العلماء وتكلم عليه بعضهم في بعض الرغاة الذين تكلم فيهم من جهة, من جهة الح. هذا صحة حديث ورد في موضوع الاسم الأرض يليه من حيث الصحة حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يصلي ثم دعا قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بدع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسمه العظيم وفي رواية في بعض الطرق باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا الحديث عضاقه وهو ابو داود وابن ماجه وأحمد بن حبان والحاكم وفي هذه الطرق في أساندها كلام لبعض العلماء ولكنها بمجموعها ترتقي إلى الاحتجاج بها والحديث صححه حديث عن الصححة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء المعاصرين وجمعوا طرقه وتكلموا عليها وقالوا إنها يجبر يشد بعضها بعضا ويجب بعضها بعضا وفي مجموعها يمكن الاحتجاج بها هناك أيضا يليه من حيث الصحة حديث أسماء بنت يزيد بن السكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم والإفلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم والحديث رواه الإمام أحمد من طرق وفيه بعض من تكلم فيه من حيث الإسناد كشهر بن حوشب وهو صدوق يخطئ كثيرا وفيه من ليس بالقوي وغيرهم من من تكلم في ضبطه ومع ذلك فهناك من العلماء من جبر هذا الحديث وصححه بالطرق الأخرى وقالوا إنه يشد له حديث أبي أمامة الذي يليه والحديث الرابع هو حديث أبي أمامة وقد رواه الإمام رواه ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب في سور ثلاث وهذا ما أشار إليه المصنف هنا في سور ثلاث البقرة وآل عمران وطاه الحديث كما قلت رواه ابن ماجه قال البصيري في مصباح الزجاجة في إسناده مقال لك العلماء من هذا أن الشاهد من سورة البقرة هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آية الكرسي وآل عمران أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وطاها في قول لا تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى وهذه أصح الروايات التي جاءت في الكلام على اسم الله الآب وهذه الروايات كما تلاحظون يشد بعضها بعضا وإن كان في كل طريقة من هذه الطرق فيها مقال لبعض أهل العلم ولذلك ردها بعض العلماء وقالوا بأنه لا يثبت لله سبحانه وتعالى اسم الأعظم وقبلها بعض العلماء وقالوا إنه يمكن أن يسألس بها ويشهد بعضها لبعض ويجبر بعضها بعضا ويمكن أن تكون حجة في إثبات أن لله سبحانه وتعالى اسما أعظم مخصوص بهذه الخصائص وهي أنه إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله تعالى تلاحظون أنه ممن يذهب إلى تحليل هذا الاسم في قوله الحي القيوم إذن هناك من العلماء من أنكر أن يكون إلا له اسما أعظم وهناك من أثبت الاسم الأعظم وذكرنا هذه الأدلة والمثبتة لاسم الله سبحانه وتعالى الأعظم اختلفوا في تحديد هذا الاسم اختلفوا في تحديده فمنهم من قال بأنه مخفي بأن الاسم الأعظم مخفي غير ظاهر مثل ليلة القدر والصلاة الوسطى وساعة الجمعة وغيرها مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحث على التعبد إلى الله سبحانه وتعالى من غير تحديد دقيق للمراد بها وإنما حتى وبين خصائصها وسكت عن بيان حقيقتها أو بيان تحديدها بالضبط لأجل أن يكون في النفس مدعاه لكثرة التعبد لله سبحانه وتعالى وهناك من هؤلاء من ذهب إلى أن الإسم الأعظم قد خص الله به بعض الناس دون بعض وجعلوه مفتاحا لكل ما أغلق فلا يريد الإنسان شيئا إلا ويدعو به زعم وهذا كثر عند الرافضة وعند الصوفية واستعبدوا رقاب الجهلة بمثل ذلك فيقولون إن الولي الفلان الولي الفلاني قد خصه الله بالاسم الأعظم فتنصرف الرقاب من الله سبحانه وتعالى إلى هذا العبد فيظنون أنه لا يريد شيئا لا ويتحقق ويتصر في ملكوت السماوات والأرض بهذا الاسم الذي زعموا بأنه قد خص به دون غيره من سائر البشر وقد ورد هذا الاسم عند الإسرائيليات من قبل وجعلوه جعله بعض الصوفية والخرافيين جعلوه حجة مثل هذا فقالوا إن بالعام ابن بعورة الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه واتلوا عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين قالوا بأن هذا قد آتاه الله الإسم الأعظم ولكنه أسر به إلى بعض الناس فحرم من تلك العبادة وحرم من ذلك الخير وانسلخ من ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه وهذه من الإسرائيليات لا شك فيها وأيضا قالوا إن من أعطى هذا السر الخفي السر الأعظم آصف ابن برخياء وهو الذي عنده علم من الكتاب علم الكتاب كما في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة بالقيس قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يفد إلي طرفك قالوا إن هذا الذي عنده علم من الكتاب هو الذي عنده السر الأعظم وهو اسم الله الأعظم ولذلك بهذا الاسم تطوع له السماوات والأرض وما فيها كذا زعموا وذكر هذا من في بعض كتب التفسير التي دخلتها الإسرائيليات واستغلها الخرافيون للدجل على الناس وزعمهم بأن الله سبحانه وتعالى قد خص بعض أوليائهم زعموا بهذا السر العظيم فتفتح لهم أبواب السماء والأرض ويتصرفون في الكون كما شاء كذلك ذهبت الرافضة إلى أن الاسم الأعظم هذا قد آتاه الله سبحانه وتعالى جعفر الصادق فكان من الذين يعلمون الاسم الأعظم وهذا القول قضية الاسم الأعظم والسر الخفي هذا هو غالب قول الصوفية الذين يقولون إن أولياءهم يعلمون الاسم الأعظم وبناء عليه يتصرفون ويحصل لهم ما يطلبون من الله سبحانه وتعالى ولذلك كما قلنا صرف الناس إليهم دون الله سبحانه وتعالى ولعلنا نشير أو نذكر مقولة لبعض هؤلاء الذين ضحكوا على الناس وهو كلام ثابت في كتب التجانية وللأسف تنتشر في كثير من بلاد أفريقيا زال يزعمون أن إمامهم وهو أحمد التجاني قد أعطي هذا السر الخفي وهو الاسم الأغم فيقولون عن ثواب الاسم الأعظم الذي هو مقام قطب الأقطاب يقولون عن صاحبهم عن شيخهم رضي الله عنه حاكيا ما أكبره بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم قال فإنه سيح سيحصل لتاليه في كل مرة سبعون ألف مقام في الجنة لمن عرف هذا السر في كل مقام سبعون ألف من كل شيء في الجنة كائنا من كان من الحر العين والقصور والأنهار إلى غاية ما هو مخلوق في الجنة يقول هذا يقول عن الاسم الأعظم الذي يعطاه بعض الأولياء ينطاع له به ما في السماوات والأرض، فيفتحون به المغلقات المغلقات، ويخرقون به العادات، ويكون لهم من الخواص ما ليس لغيرهم من الناس. ويقول علي بن حرازم في كتابه جواهر المعاني وبنو الأماني عن شيخه أحمد بن محمد بن مختار الفجاني المولود عام 1150 الذي تنتسب إليه طريقة تيجانية وتسمى بالأحمدية أو المحمدية يقول قال سيدنا رضي الله عنه يعني أحمد التجاني، أعطيت من الإسم الأعظم صيغا جديدة وعلمني أي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعو كيفية, كيفية علمني كيفية أستخرج بها يعني ما أردت كما يقول قال وأخبره صلى الله عليه وسلم فيما يزعم بما فيه من الفضل العظيم الذي لا حد له ولا حصر وأخبره صلى الله عليه وسلم بأخواصه العظام وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه وهذا الأمر لم يبلغ لنا أن أحدا أنه بلغه غير سيدنا كما زعم رضي الله عنه لأنه قال أعطان الإسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم يجعلونها مقامات فأعطاني الاسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم وقال قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا الاسم خاص بسيدنا لا يعطى إلا لمن سبق عند الله في الأزل أنه يصير قطبا ثم قال ثم قلت لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم ائذل لي في جميع أسراره وجميع محتوى عليه ففعل صلى الله عليه وسلم كذا زعمه وذكر بعض الثواب وذكر كثيرا من الخواص هذا الاسم ما لا نريد أن نثقل على أسماعكم بالكلام عليه وقراءته فالشاهد من ذلك أن الخرافيين استغلوا مثل هذا الحديث وجعلوه حجة في الضحك على القاني البنه من الناس في زعمهم أن بعض الأولياء أحياء أواماته قد أوتوا السر الخفي والاسم الأعظم فلا يسألون شيئا إلا أعطوا ولا يطلبون شيئا إلا حصل له. لن نطيل أكثر من هذا في هذا الموضوع لكن هناك بعض العلماء من ذهب إلى تحديد الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى بتعيينه بعينه وقد ذكرنا هنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه الحي القيوم ونذكر غيره بعد الأدانة إن شاء الله الحمد لله أقول إن بعض العلماء ذهب إلى تعيين الاسم الأعظم واجتهدوا في تحديد ذلك على أقوال متعددة من أشهرها هناك من ذهب إلى أن الإسم الأعظم لله عز وجل هو لفظ الجلاله الله وهذا عليه أكثر العلماء قالوا بأن لفظ الجلاله هو الاسم الأعظم وهو الاسم المشترك بين الأحاديث الأربعة التي جاءت مشيرة إلى الإسم الأعظم وهذه أقوى حجه له وهناك لكن يشكل على هذا القول حقيقة أنه ما من داع يدعو الله سبحانه وتعالى إلا ويبدأ دعاؤه بقوله اللهم غالباً وهذه هي مفتاح الدعاء ومعنى اللهم بإجماع أي يا الله فكأن معنى هذا أن كل سائل باللهم قد سأل الله باسمه الأعظم وعليه فيكون كل سائل قد سأل باسم الله الأعظم وهذا لا يدل عليه ظاهر الأحاليث الوالدة في هذا كما تقدم منه من قال بأنه الحي القيوم وهذا ما رجح ابن القيم رحمه الله تعالى هنا وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكنها رواية لا تصح من حيث الإسناد وقد قال ابن الـ الـ الـ القيم في الهدي في, الزاد في زاد المعاد يقول ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أعجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم ويقول وذكر عن شيخ هو عن شيخ الإسلام أنه كان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم يشير لا يصرح إلى أنهما الاسم الأعظم الحي القيوم لكن يفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الاسم الأعظم هو الحي فقط دون القيوم لأنه كما يقول مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها وزاد الشوكاني بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم. قال اسم العظم هو لا إله إلا هو الحي القيوم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى من سبلاه على أنه الحي القيوم يقول من تجربات السالكين التي جربوها فألفواها صحيحة أن من أدمنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل. قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روح شديد اللهج بها جدا وقال لي يوما يقول ابن القيم وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلوب لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلوب وهذا يدل على فضل ومنزلة هذه الاسمين لكن لا يعني بذلك القطع بأنهما بأنها الاسم الأعظم الوالد في الأحاديث من العلماء من قال بأن الاسم الأعظم هو ذو الجلال والإكرام ومنهم من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومنهم من قال رب رب وهذا مروي عن ابن عباس ومنهم من قال الرحمن اسم الرحمن حكاه القرطبي عن ابن العربي وأشار إليه الزجاج وغيرها من الأقوال ولكن حين ننظر إلى نصوص الواردة وإلى أدلة العلماء وأقوالهم في هذه المسألة. أولاً بالنسبة للنفاه الذين قالوا بنفي أن يكون لله اسم أعظم له خصائص أن يكون لله اسم الأعظم له خصائص وله خصائص وميزات تميزه عن غيره من سائر الأسماء نقول بأن هذه الأحاديث الأربعة وهي وإن كان في أسانيدها بعض المقال إلا أنها يشد بعضها بعضا ويجبر بعضها بعضا وهي كما أشار إليه العلماء حجة في مجموعها ثم الشبه التي ذكروها ليست بحجة في رد أن يكون, أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ميز بعض أسمائه على بعض وقد أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في قوله قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة فخص هذين الأسمين من بين سائر الأسماء والاسم الله لقد جلاله له من الخصائص والمزايا ما لا يكون لغيره وليس هذا مقام الحديث فيها وتفصيلها أما قولهم بأن تفضيل بعض الأسماء على بعض يلزم من ذلك أن تكون بعضها فاضلة وبعضها مخطولة لا ولكن كما قلنا في الآيات القرآنية كلها عظيمة ولكن بعضها أعظم من بعض وكذلك الأسماء كلها حسنة ولكن بعضها أحسن من بعض وهكذا واستلالهم بأن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصصة لا شرف لها وإنما الشرف للمسمى يقال لهم إن شرف الاسم ليس راجعا إلى الحروف المركبة المخصصة وإنما إلى المعاني التي تحملها هذه الحروف الدالة على شرف المسمى فكلما كان الاسم يحمل معاني أكثر بلالة على شرف المسمى كان هذا الاسم, الاسم أعظم شرفاً ومنزلاً كما ذكرنا في الآيات القرآنية فالكلام والشرف على المعاني التي دلت عليها هذه الحروف لا على الحروف بذاتها أما حمل الروايات الواردة بنفض الأعظم على مانا عظيم فهذا مردود لأن اسم الله تعالى كلها عظيمة وعليه فلا معنى لهذه الحديث لو قلنا بذلك لولا الذي هذا لهذا الاسم تميزا يخصه ثم إن حمل أعظم بمعنى عظيم وأكبر بمعنى كبير وأهوى بمعنى هين باطل عند حذاق النحا كما قال ذلك السهيلي رحمه الله تعالى أما قول الذين قالوا بأن الله خص به بعض خلقه دون بعض فهذا الكلام أولاً لا دليل عليه كما يقول الصوفية هذا الكلام لا دليل عليه وما ذكروه من عد الله فهي إما ضعيفة جدا أو موضوعة وما كان كذلك فلا اعتبار له ألبتة وحسبنا في رده قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم إن فيه أيضا مسألة خطيرة وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بعض الناس بشيء من هذا الدين اللون بعض وهذا طعن في تبليغ رسالتي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقد قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال بعض السلف ما لم يكن يومئذ دين فليس بدين ما لم يكن يومئذ دين فليس بدين وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله إليه فقد كذب والله تعالى ولا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك واعتقاد كتمان النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الدين واختصاص بعض الصحابة دون بعض به هذا كما صرح بذلك العلماء كفر والعياذ بالله هذا رد على الذين قالوا بأنه قد قص به بعض الناس دون بعض أما الذين قالوا بتحديده إما الحي القيوم أو له الجلالة أو الرحمن أو غيرها فكلها اجتهادات واستنباطات من النصوص وليس فيها نص قاطع صريح يمكن الاعتماد عليه والجزم به وما لم يكن كذلك فيصعب التعيين حقيقة ويصعب الجزم بأن الإسم الأعظم المعني هو هذا الاسم بعينه وعليه فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من الصعوبة بمكان القطع بتحديد الإسم الأعظم وأن القطع به غير متيسع وقد أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا بعد أن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض خصائصه وبعض مواطن وجوده من أجل الاجتهاد في الدعاء بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. كما كان ذلك في ليلة القدر وفي الساعة الوسطى وفي غيرها بما أخفى الله سبحانه وتعالى عنا تحليله بالضبط مع بيان خصائصه وملذاته. وذلك عدة أمور. أولا أن العلم بهذا الاسم توقيفي وكونه لم يرد التصريح. كتاب الله تعالى ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بتحديده فإن من, من الصعوبة بمكان أن يحدد ذلك ويقطع به ثانيا أن النصوص التي جاءت وإن كان في أساندها ما قال لم تحدد الإسم على وجه التعيين لم تحدد الإسم على وجه التعيين وإنما أشارت به إشارات في يعني مبثوث بين ثنايا كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ثالثا لم يرد بينها جميعا اسم مشترك حتى لفظ الجلاله بين هذه النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مركبا والرابع أن الحكمة والله أعلم في إخفائه من أجل زيادة التعبد بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والحث على دعائه سبحانه وتعالى بها وهذا هو الغرض الذي من أجله عرفنا الله سبحانه وتعالى على هذه الأسماء قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه فادعوه بها ومما يدل على خفاء هذا الاسم قلة الآثار عن الصحابة وعن السلف في الكلام عليه لا تجد للسلف آثاراً عن الكلام في الاسم الآضل في تحديده أو الكلام عليه إلا ما روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس ومعروف أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ من بني إسرائيل فلا علم روي عنه وهو لا يصح إسناده كان من هذا القبيل والله أعلم وكذلك الأئمة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الحنيفة والشافعي والسلف الصالح لضر الله تعالى عليهم ما أثر عنهم مع حرصهم واهتمامهم ما أثر عنهم أنهم تكلموا بكلام فصل وواضح وتحديد في مثل هذا الاسم مع العلم أيها الأحبة بأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة لمن سأله سبحانه وتعالى وإن لم يسأله بهذا الاسم وهذا صريح القرآن فلماذا نذهب إلى مثل هذه الحديث التي في أسنديها مقال وندع القول الفصل الواضح الصريح الذي لا جدال فيه وهو وعد الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني أستجب لكم لكن هذه الإجابة لا تكون إلا بتوفر شروط معلومة وانتفاء موانع تمنع من الإجابة فمن هذه الشروط وأهمها تحقيق التوحيد فلا يستجاب للعبد إلا إذا كان محققا للتوحيد أما إذا كان متلبسا بشرك نسر الله العافية فهذه من أكبر عوامل رد الإجابة وعدم الاستجابة للعبد وكذلك صدق التوجه والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بقلب مخلص متوجه إلى الله عز وجل وليست كلمات تردد عن المسان من غير توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال الله أن يحقق له طلبه وما سأل وأيضاً من شروط تحقيق الدعاء والإجابة عدم الاعتداء في الدعاء قال الله عز وجل أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في الدعاء ومن ذلك الشرك بالله في الدعاء نصلاة العافية أو الابتداع في الدعاء أو سؤال الله ما لا يجوز من قطيعة الرحم أو غير ذلك من الأمور التي لا تجوز كذلك من شروط إجابة الدعاء عدم التلبس صلى الله عليه أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يرفع يديه للسماء السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأنا يستجاب له صلى الله عليه وسلم كذلك عدم الاستعجال في إجابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي والحديث في البخاري ومن هذه الشروط عدم التعليق بالمشيئة كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه الإمام البخاري أيضا إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولنا اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكرها له سبحانه وتعالى ثم إن الإجابة هي إما الأحبة قد تكون بتحقيق ما طلب الإنسان وقد تكون بغير ذلك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مسلم يدعو بدعوة ما من مسلم وهذا يخرج المشرك والعياذ بالله ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته فيستجيب الله له وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يكف عنه من الشر مثلها قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فالله أكثر الله أكثر وبهذا أيضا لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين نسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته